اثنان استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم اكتبه في دفترك في الصباح السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي محمد هل أنت تلميذ في الابتدائية؟ لا أنا تلميذ في المتوسطة هل أنت ذاهب إلى المدرسة كل صباح؟ نعم أنا ذاهب إلى المدرسة كل صباح مع من أنت ذاهب إلى المدرسة؟ أنا ذاهب إلى المدرسة مع أختي وصديقي أين مدرستك؟ مدرستي في وسط المدينة تشرفت مع السلامة فرصة سعيدة في أمان الله